صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب مِنَ السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم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 ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنزادا تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا, وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلون فاتكونوا رَالَّتِي وقودها الناس والحجارة عدّة لِالكافرين وَبَشّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا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 فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قَالَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَاءِ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 وَكُلْ نَهْلٍ بِطَوْبِ لِبَعْضٍ اعْدُلُوا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قلناهبطوا منها جميعا فإنما يهتئنكم مني هدا فإنما يهتئنكم مني هدا فما تبيع فَلَا يفلا خوف عليهم ودهم يحزنون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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الواكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِئِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إسْرَائِلَ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 فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا لَا تُرَاعُونَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بادخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عنكم دَبَارِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ دي موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسكون وإذ استسقى موسى لقومه فكلنا ضرب بعصاق الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا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 وكثائها وفومها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الدلة والمسكنة وباء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 وَالصَّابِّينَ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا سَلَامٌ أَدْرَكَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ فَذُو مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَذَكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ من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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بخر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا ادع بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناغرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه الناسيه فيها قالوا الان احتبل الحق فذبحوها ولا كادوا يسعلون واذا قتلتم نفسا فادراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فَكُلٌّ ضَلِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِينُ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوًّا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 اشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار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 فسكم وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم واللعنة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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفنا من بعده برسول وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدهناه بروح القدس أف كلما جاءكم رسول بما لا تهوا استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند صدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين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 تمنوا الموت فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن رَأْسَنَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِي وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَدَّ أَحَدِهِمْ لَوْ يَعَنَّرَنَّ فَسَنَتُ وَبَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ فَإِنَّهُ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 صدق كل ما معهم نبذ فريكم من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم كأنهم لا يعلمون. والتبع ما تتنسَ الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس وما أنزل على الملائكة ببادلها روت وما أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوده، وما هو بضاد. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآفرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من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 خير من اللّبّكم، وَاللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا نَسَقْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِيهَا لَأَتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ مِنَ الْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَادَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصرفوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير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 وقالت اليهود لا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب.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 كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرك والمغرب فأينما تولوا فثم وده الله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 قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك من حق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عن وإنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلمين سيلاهم الكتاب يتلونه حق لاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسْرَائِلَ اذْكُرُوا نَعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ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 وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطار والعائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله منه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 مسلمة لك ومن دليةنا أمّة مسلمة لك وإرنا ملاسكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وما يرغب عن التي إلا راهم إلا من سفيه نفسه ولقد استطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إلراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى فَلَا الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلىك وإلى آباءك إبراهيم وإسماعيل أمة قد خَلَتْ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا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 فسيكفيك هم الله, الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاكم طوبى والاسباط كالهودا او نصارا قل ان ات اعلم ام الله ومن كَتَمَ ممن كتم مِنَ عنده من الله وما الله بغافل لما قد خلت لها ما كسبت ولكم ما وَلَا ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً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 إِلَّا الَّذِينَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَا الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 لألا يكون للناس عليكم حدة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم فلا تخشواهم وخشوني وليutm من عمتي عليكم ولا عليكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا من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 إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتلو في سبيل الله أموات، بل أحياء، ولكن لا تشعرون. ولا نبرء أنكوا بشيء من الخوف والجوع، ولا من الأموال والأم.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 تصري في الرياح وتصري في الرياح والسحاب المسفق بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون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 كُنَّ عَدُوًّا مُبِينًا إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء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 فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به فبنا قليلا أولئك ما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 بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاك بعيد ليس البر أن بل المشرق والمغرب ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال وآت المال على جَمَعَ وَالْمَسَاكِينَ وَبِنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي الْقَنَاةِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ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 فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَفْيِهِ سَيُؤَنَّ فَاتَّبَعَ الْمَعْرُوفِ وَأَدَىٰ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ يَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام عدد فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام وعلى الذين يطيكونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضانا وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى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 وتذلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج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 وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ وَشَدُّ مِنَ الْقَدْرِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِر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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بعيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله اِن اَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَلَمّ مَرَضٌ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ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 الحج فلا رفع ف ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تنفعلوا من خير يعلمه الله وانت زودوا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 وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم بَيْنَ قَبِيلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم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 حسنتم وفي الآخرة حسنتم وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وذكر الله في أيام عدود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 ومن الناس من يشري نفسه بتقوى نردات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُومٌ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيه الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاءه بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين باب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلاف فيه وما اختلاف فيه إلا الذين أوتواه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهد الله الذين آل اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ان فَسِلْتُمْ ان تَدْخُلوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ وَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبًا يَسْأَلُونَكَ مَذَا يُنْفِقُونَ مَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَابِنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا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 فَأَنْتَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون ينفقونك للعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 يُرَاتِي بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ فَقُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَذِرُوا فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى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 واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تدعلوا الله عرضة لأيبانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله بالله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 الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا وَلَا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنت أبوعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن نبل معروف ول الرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم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 أَفَتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا دُنَاهِ عَلَيْهِ مَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَاآكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن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 فبلغ ناد لهن فلا تعضرون أن ينكحن أزواده طهب واللههُ يعلم وأأَ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 وقصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا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 وَالْفَضْلُ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ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 قَالَ مُوسَى ابْقَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مَبْعَثٌ لَنَا ملكا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَفْرِغْنَا مِنْ دِيَارِنَا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوا تملكوا قالوا أن بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والدس والله يؤتي ملكه من يشاء بَقِيٌّ وَبَقِيَّةٌ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إن صَلَطَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ مِنْ هَٰذِهِ الْفَأَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقه لك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 تلَدَى دَاوُدُ جَالُوتَ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِنْ مَا يَسَعَ وَلَوْ لَأَدْفُو اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببعض لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا عَلِيمٌ الله ولي الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاد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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سلابل في كل سنبلة ميات حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم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 قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَقُدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 كمثل جنة بربوة أصابها وابل فَآتَتْ أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أَيَوَدْتُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وأعلمن تجري من تحتها الأنهار له فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذلية ضعفاء فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفكوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تينفقوا وإنهموا الخبيث منه تنفقون ولست بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم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 نفقت من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبيض الصدقات فنعم ما هي وهي تخفوها وهي تخفوها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 وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء رده الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الفقراء الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أُن من التعف في تعرفهم تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحفا وما غير فإن الله به عليم، الذين يفقون أمواله بالليل وأنها على سر و على نية، فلهم أدرهم عيد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Halladina, ja kuluna, libela, ja كَمَا illa, kama, ja kumula, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتقوا السكَّت لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا توقوا الله وذر ما الربا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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إلا إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجره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 فليس عليكم جناح ألا تكتبها وأشهد إذا تباعت ولا يضار وكتبو ولا شهيد وإن تفعل فإن له فسق بكم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 وَإِذْ تُبْدُو مَا فِي أَفْوَصِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ربنا wala تحمل علينا kamahamal كَمَا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا upa upa upa upa upa وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ